كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود 110. وعاد وفرعون وإخوان نوط 111. وأصحاب الأيكة وقوم تربع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول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 يوم نقول لجهنم هل, امتلأت وتقول هل من يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة.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 لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 112. أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم فيها ولدينا مزيد. وكم